شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيم وسيرا إنما نطعمكم لوجه الله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 شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاه بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت بطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيس من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويرصقون فيها كأساً كان مزاجها زج بلا عينا فيها تسمى السبيلة ويقف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أن من ثور وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً نعيماً وملكاً كبيراً وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً نعيماً وملكاً كبيراً عليهم فيها بسودس خضرو وحلوا وساروا في الضوء وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شراب الطور اللهم جنهم إن هذا كان لكم جزاء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 وَاذْكُرْ رِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا أُولَٰئِكَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وخلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون يا إن الله كان عليما حكما يدخل من يشاء في رحمتك يدخل من يشاء في رحمتك تدخل من يشاء في رحمته